Thank okay. you. أقام سماه بنى الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا ومان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 يختلف النهر مع البحر ويهوى قيام قام الميزان فما رقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة بحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان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 قد نتكامل فيما نحسنه والحب شعار نبني للأمة نهضتها والمجد قرار لحياه ايمانا ورضا ونار ورضا وانا نفتح ابواب بنيان الوضع